Here sayda sadan je tu نشوقا لا يروه سواك والله يا خير الخلق إنني لي قلبا نشوقا لا يروه سواك وبحق بحق جايك إن والله يعلم أنني أهواك أنت الذي لولاك ما خلق مرؤون كلا ولا بدر ابتسم والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمن وتزينت بصراك انت الذي أنت الذي لما توسل آدم من ذنبه بك فاز وهو أباك وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت. وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك والأنبياء جزك كلا ورا وان جلت وليس تحكى يا مالكي كن شافع Ya Akramah Ya Akramah Ya Akramah Ya Akramah Thaqalain, Ya كأن تشفع لي عند حسابي ومن التجابح ماكنا لوفاك صلى عليك الله Buah